وصفير من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به وتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذه اللهم اجزه عنا افضل ما جزيت به نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله واوردنا حوضه الاصفا واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه مليئه لا مضما بعدها ابدا وصل اللهم وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه وانتهج بنهجه واستمسك بهديه الى يوم الدين اما بعد فيا أيها الاحبه الكرام اسال الله ان يجعل هذه الاوقات في موازين حسناتنا وان يجمعنا دائما في الدنيا على الخير وبالخير وان يجمعنا في الاخره اخوانا على سور متقابلين وبعد هذا هو المجلس الثاني مع هذا الكتاب المغارث أدب السلف رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم في التعامل معنا ومعنا الأدب السابع عشر من هذه الاداب التي التذكير بها المطلوب من ورائه أن يسعى الإنسان ليقتدي بالسلف في تعامله مع الناس على سائل اخصاماتهم و مختلف وكان اخر ما تكلم عنه المؤلف حفظه الله قوله يعفون ويتجاوزون عن الناس اي أن من اخلاقهم و من صلوكهم في تعاملهم مع الناس أنهم كانوا يتحلون بالعصر ونسأل الله ألا يحرمنا من فضل ومع الأدث السابع عشر يقول المؤلف حذره الله يقضون حوائج الناس من أراد أن يتشبه بهؤلاء وأن يسير على دربهم وأن يحشر في زمراتهم فليعلم ان من اخلاقهم انهم كانوا يتقربون الى الله عز وجل بقضاء حوائج الناس قال يقضون حوائج الناس اقتداء بالنبي الرحيم صلى الله عليه وسلم الذي قضى حاجات المحتاجين وتعلم لحال البؤساء المعدمين روى لنا مسلم عن جليل بن عبد الله البجلين رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار أي أول النهار فجاءه قوم حفاة عرا أي أخلقت ثيابهم يعني يبدو بعض بعض الأبدان من هذه الثياب التي اهترأت ولقد. من كثرة استعمالها قال مجتاب النمار أو العباد أي مقطع الثياف متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر قال فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم أي تغير وجهه الشريف شفقة ورحمة على هؤلاء قال اي تغير لونه شفقة وشفقة وتألماً لفقرهم لما رأى به من الفاقر والحاج فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيته صلى الله عليه وسلم ثم خرج فأمر بلال فاذن يعني للصلاة وأقام فصلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطب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 والايه التي في الحشر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ثم قال صلى الله عليه وسلم فصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع من صاع تمره حتى قال صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمره الصدقه والانفاق في سبيل الله بغض النظر عن قيمه هذه الصدقه وكثيره كانت او قليله تجاره اذا حسنت النيه فيها لا احتمال فيه فيها للخساره إذا حسنت مية المرء مع انفاقه وصدقته وإن كانت قليلة ربما الدرهم فيها يسبق مئة ألف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجاره مع حسن نية فاعلها لا احتمال فيها للخسارة بل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال ثلاث أقسم عليهم أصدق البشر صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لقسم وما ذلك قال ثلاث اقسم عليهم فذكر منها ما نقص مال من خدقة الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم أنه ما نقص مال من خدقة مع حسن النيه هذه معاملة لا احتمال فيها لأخسارة قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من استفاعته قال من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الأمصار بصرة كادت تففه تعجز عنها مش قادر من هو إشلا قال بل قد عجزت بيجرجعها. مش قادر من هو إشلا قال ثم تتابع الناس مثلا ما رأوا هذا الصحابي رضي الله عنه يفعل ذلك فتابعوا وتشجعوا على فعل هذا الخير عظيم فأكترا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الكلمات من النبي صلى الله عليه ثم بفعل هذا الصحابي رضي الله عنه قال ثم تتابع الناس قال جرير حتى رأيت كومين من طعام وثياب كومين من طعام ومن ثياب قال حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل أي يستنير ويتلألأ نسأل الله ألا يحرمنا من رؤيته؟ قال كأنه مذهبة أي كأنه حضة مموهة بذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فلاه أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء حتى يطلق على الفعل الفلان أنه سنة لا بد أن تأتي الأدلة من الشرح تفيد أن هذا العمل من السنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنه حسنة، أي من أحيا في الإسلام سنه ماتت أو كادت تموت في الناس. فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة أحدث واخترع طريقة من طرق الشر سيئة واقتدى به أناس من بعده فعليه وزرها ووزر من عمل بها اقتدى به في هذا الشر من بعده غير انه لا ينقص من أوزارهم شيء يقول إن إنسانية الرسول الكاملة لم تمر هذا المشهد فاقه القوم المضريين مرور أكثر الناس الذين تبلد حسهم الإنسان عادي لما يشوف إنسان لا يجد ما يأكله ما عاد يتمعق وجه لا كان كذلك صلى الله عليه وآله وسلم قال فلا يجدون انفعالا وجدا مع إن هذه أمة أمة الجسد الواحد الذي إذا تداعى منه عرض من هذا الجسد الواحد إذا اشتكى منها عضو تداعى له هذا الاصل تداعى له سائر الأعضاء بالحمى الصعر أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال تبلد إحساسهم أو حسهم الإنسان فلا يجدون انفعالا وجدانيا نحو دون الحاجة يدفعهم لمواساتهم إذا كان وجهه لم يتمعب ولم يتغير ولم يشعر بالألم لهذا الإنسان فما الذي يدفعه لمواساة هذا الإنسان ولو بكلمة ولو بسعيه معه ليرفع عنه شيء من هذا الألم قال ولكن إنسانيته الكاملة صلى الله عليه وسلم قد انفعلت لهذا المشهد انفعالا بالغا ظهرا تلون وجهه ورحمته به صلى الله عليه وسلم ثم ظهر في دخوله إلى بيته لعله يجد عنده ما يواسيهم به قال وحسهم بنفسه صلى الله عليه وسلم لم يجد في بيته أرصى غيره ونصح غيره وأرشد غيره أنه إذا فعل ذلك فله إلاج وإذا اقتدى غيره فله مثل أجور قال وحسهم بنفسه في خطبة مؤثرة رائعة على مواساة هؤلاء القوم ذو الفاق وهو ما دفع المسلمين إلى أن يساهموا بمعوناتهم حتى ترابا كومان من طعام وثياب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفضل جنب. قبل أن يأوموا من مكانهم فصدقوا ولو بأقل القليل قال عاقب صلاة الظهر على ما يظهر من الروايات يعني ويدل على كمال إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم مشهده وقد انتلأ قلبه سرورا وابتهاجا الأصل الأصل في المسلم ان هو يفرح للخير يصيب غيره من المسلمين ويتأثر ويحزن ويتألم للشر يقع بغيره من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما لا مش مؤمنا الاولى واحكم الى جارك تكن مؤمنا لكن واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ده مش تمام من الايمان ولا من الاحسان ده من الاسلام ان يحب الخير يصيب المسلم وأن يتالم للشر يقع من اي مسلم اي مسلم يتالم لانه اصابه شيء من الشر قال في مشهده صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ قلبه سرورا وابتعادا حتى طفح فظهر على وجهه تهللا وإشراقا وبشرا حينما رأى أطايا الصدقة تترابا بين يديه صلى الله عليه وسلم لسد حاجه هؤلاء الفقراء الذين قدموا إليه بائسين في الصحيح من حريف أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل على جمل له وجعل يصرف بصره يمينا وشمالا ويصرف جمله يمينا وشمالا قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد يقول يرفع صوته عاليا من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له كثير من الناس رأوا هذا الصحابي لكن لم يصلوا لما أصاب كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو صلى الله يرى في الوجه ما يعرف به ماذا أصاب هذا الإنسان أبو هريرة رضي الله عنه يقف في الطريق ويسأل أبو بكر رضي الله عنه عن آية ويقول والله إنها لمعي ما سألته عنها إلا ليستتبعني أخرجه الجوع ويستغن ويطلب شيء فوقف في طريق المسلمين استوقف أبو بكر فأجابني عنها ثم انصرت ثم استوقفت عمر وسألته عن آية والله إنها لمعي ما سالته إلا ليستتبعني قال فأجابني ثم انصرف فلما رآني أبا القاسم بأبي هو وأمي ونظر إلي عرف نادي. ما قال أبا هر الحق بنا فابو سعيد يقول رجل يصرف بصره يمينا وشمال يصرف الجمل يمين وشمال قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته عاليا من كان عنده فضل زاد هو الرجل سأل عن شيء لا هذه فطره المسلم عرف أن هذا رجل به ثاقة منعه الحياء من السؤال قال من كان عنده فضل طعام فليأت به على من لا طعام له من كان عنده فضل ظهر فليأت به على من لا ظهر له من كان عنده فضل زاد فليأت به على من لا زاد له قال ابو سعيد فلا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد أصناف المال يعني من كان عنده فضل من فياد فليعد به على من لا زاد له من كان عنده فضل من خذاء فليأت به على من لا زاد له ممكن الإنسان يتصدق بشيء من ذلك ولو بشق تمره ممكن ويفرح المحتاج به ويفرح المحتاج به ويبسل على قلبه السرور ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلى الله أن للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم سرور تدخله ولو بالكليل ولو بكلمة أنا معك أنا حاسس سبيل قال فلا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذّد صنوف المال أي حال قال حتى ظننا يعني أيقن أنه لا حق لأحد منا في الفضل يعني اللي مش من حق إننا من حق المحتاج النبي صلى الله عليه وسلم هو يثني على قبيلة ابو موسى رضي الله عنه الأشعار يقول إن الأشعاريين إذا ارملوا في الغزو أو قل طعام عيال في المدينه يقال أرمل الرجل في السفر إذا فقد زاده معد معاشي ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم في المدينه اسمع مش نفس نفس قال جمعوا ما عندهم من الزاد وجعلوه في ثوب واحد اللي عنده لقمه ماشي اكثر ماشي اقل ماشي جمعوا ما عندهم من الزاد وجعلوه في ثوب واحد ثم اقتسموه فيما بينهم بالسويه أولئك مني وأنا منهم. أولئك مني وأنا منهم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. أولئك مني وأنا منهم. قال: المولى الحمد. والله يأخذون حوائج الناس اقتداء بالسلف الصالح الذين كانوا يرون أن قضاء حاجه المحتاج اسمع أفضل من النوافل أفضل ما يقوم الليل يصلي لوحده أو يفتح المصحف ليقرأ حتى طوال النهار, أو طوال النهار قال الذين كانوا هم يرون أن فضاء حاجة المحتاج أفضل من النوافل قال الحسن البصري رحمه الله لأن أقضي حاجة لاخ أحب إلي من أن اعتكف سنة يعتكف سنة شرر لي إلى صلاة والقيام والقراءه وغير ذلك أحب إليه أن يسعى مع أبين في قضاء حديث قال والذين يقضون حوائج الناس بالنفس والمال والأعوان قال. وقال غيره رحمه الله ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي فإن تم وإلا قمت له بمال مش أدر أنا أفضل روح معاه ولكن أعظم أنا أسعد بمال قال وإلا قمت له بمال فإن تم خلاص قضيت حاجته وإلا استعمت بالإخوان أنا مش أدر سعلك بنفسي ولا بمالك لكن أنا هتلم فلان قال وإلا استعمت بالإخوان فإن كما خلص قضيت حاجته وإلا استعنتوا بالسلطة المهم لا يتركه إلا يسعى في قضاء حاجته قال والذين يتلذذون عنده متعه هو بعمل به الذين يتلذذون بقو... بقضاء حوائج المقتات قال محمد بن المنكدر رحمه الله لم يبق من لذة الدنيا معك شيء حاجة يصبر ويعيش في الدنيا لم يبق من لذة الدنيا إلا قضاء حوائج الإخوان وقيل له أي الدنيا أحب إليك قال الإفضال على الإخوان وذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة الوزير الكبير أبي الحسن علي بن أبي جعفر قاطيلا كان ابن الفرات يلتزم يصرح ويتمتع بقضاء حوائج الرأي وما رد أحد قض عن حاجة رد آيس ما يرجعوش هو خلاص إيه معدش في عند أمرنا السفير أي شيء قال وما رد أحد قض عن حاجة رد آيس بل يقول تعاودني خلاص مش قادر يعاون بنفسه ولا بماله ولا باخوانه ولا بأي شيء طب خلاص إن شاء الله بكرة بعده إن شاء الله يكون استطعت إن أنا أساعدك في ذلك قال أو يقول أعوذك من هذا إذا كان في شيء آخر معك كيف وقال غيره مرضى مرة فقال ما غمي بعلتي بأشد من ما, ما غمي بعلتي يعني مش زعلان بمرضه بأشد من غمي بتأخر حوائج الناس وفيهم المضطر يعني هو كان صحيح كان بيتعى في حاجز فلان وفلان وفلان وفلان لما ملك قال ما غمي بعلتي أنا مش زعلان عشان المرض قدر همي بقضاء حاجز فلان وفلان الذي انقطع عنها للضرور قال يفضون حوائج الناس لذوق رفيع وآدب عال من غير فرفة ولا كب فقد سأل رجل عمران بن مسلم فعطاه وبكى فقيل له ما يبكي وقد قضيت حاجته انت عطيته انت تبكي ليه قال حيث أحوجته إلى مسألتي كانش المفروض أن أنا أنتظر لحد ما هو يطلب بنفسه وقال مطرف ابن عبد الله رحمه الله لبعض إخواني يا أبا فلان إذا كانت لك إلي حاجة فلا تكلمني فيها ولكن اكتبها إلي في رفعة ثم ارفعها إلي فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال قال يقدون حوائج الناس ويرون الفضل لذوي الحاجة اللي هو بيأخذ ذا هو صاحب الفضل ليه لأنه يسوق إليه الحسنات قال ابن خارجة رحمه الله ولا قضيت لأحد حاجة إلا رأيت له الفضل علي حيث جعلني في موضع حاجة أحسن الظن في قال يقضون حوائج الناس ويحركون داعية الخير لقضاء الحوائج ويشجعونه كمان علشان يسعى في ذلك. أخرج البخاري وغيره عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء ما تقدرش تديله؟ بالديله لكن في غطورة لفلان اللي هو يستطيع إن هو يعطي فلان مستحق. هذه في ميزانك تؤجر عليها قال وقال العلماء معاه تقبل شفاعتكم أحيانا فتكون سببا لقضاء حاجة المحتاج. فإذا عرض المحتاج حاجته علي فاشفعوا له أولو صحب محتاج يستحق أو كذا أو كذا فاشفعوا له إلي فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجل إن تكون سبب أن يدخل السرون على هذا الانساء سرأت بلق شفاعتكم أم لا قال وقد سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على منهجه فعلم ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال إن الرجل يسألني الشيء فأمنعه حتى تشفع وتؤجهه يعني أتأكد من فلان أنه يستحف أو لا يستحف وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شفعه وتؤجهه قال يقضون حوائد الناس وهؤلاء هم الأخياء اللي بيشعر بألم الناس وبحاجب الناس وبيسعى في تحريك الآلام عن الناس هذا حي اللي تبلد إحساسه ولا يكاد يشعر به محتاج أو فقير أو متألم هذا في ميزان السلف ميز وإن سار بين الأحياء قال بعض السلف إذا سألت أخاك حاجة فلم يقضها فذكره لعله نسي فإن لم يفعل فكبر عليه وقرأ والنوت يبعثهم الله ويوافقه قول غيره أيضا من السلف إذا سألت أخاك حاجة فلم فلم يجمد نفسه في قضائها مكلبش نفسه هو يكمل منه أو يسمع في كذا أو في كذا في قضائها فتوضأ وتبر عليه أربع تكبيرات وعده في الموتى قال يحضون حوائج الناس وهؤلاء هم الرجال الذين كتبت آثارهم بعد ما مات لا يتوقف ميزان الحسنات وتلعج ألفرة الناس بالدعاء له بعد رحيله إلى ربك قال ابن عساكر رحمه الله ترجمت عبد الله بن طاهر بن حسين بن مصعب الذي ولاه المأمون دمشق ومصر وكان جوادا عادلا والذي عمر رباطات خرسان ووقف لها الوقوف كان ينفق على المجاهدين والمرابطين قال وأظهر الصدقات أكثر منها ووجه أموالا عظيمة إلى الحرمين وافتدى أسر المسلمين من الترك وبلغ ما أنفقه في النساء نساره درهم يعني لا زال الناس من بعده يدعون له بالخير ويقنون عليه ولا ينقصع أثر فعله من بعد موته وساق بسنده عن عبد الله بن محمد الوراق قال كان زكريا أحد الثلاث يزور كل جمعة خلي بالك قبر عبد الله بن صاهر فيخرق الأسواق وطريقه إلى قبر أستاذه احمد ابن حرب فلا يقف عند قبره فعوثب على ذلك انت كل اسبوع تمر من هذا المكان علشان تزور قبر فلان وتدعو له وبتمر على قبر فلان وفلان وفلان ولا تقف لتدعو له فعوثب في ذلك فقال إن أحمد ابن حرب وغيره من العلماء والصالحين لم يعدهم زهدهم كانوا من الزاهدين ولكن خيرهم لم يعدهم إلى غيرهم قال واثار عبد الله بن طاهر باقية الراجل ده اللي لنا بعد كل المتفجة علشان اقصد خبره وادعو له بالخير كان يتعذى الى إلى غيره من الناس قال آتاه باقيه ما بقيت السماوات والأرض أسأل الله أن يجعلنا من المحسنين وأن يعيننا على فعل الخير وأن يحشرنا في زمرة الصالحين وأسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير والخير أقفنا هنا ونقمن في المرة المقبلة إن شاء الله أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك